وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار يأتون يوم القيامة كل واحد منهم بمفرده ليس معهم شركاؤهم وصرح تعالى بأن كل واحد يأتي فردا في قوله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقوله في هذه الآية كما خلقناكم أول مرة أي منفردين لا مال ولا أثاث ولا رقيق ولا خول عندكم حفاتا أراتا غرلة أي غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وقد عرفت من الآية أن واحد الفراد فرد ويقال فيه أيضا فرد بالتحريك ومنه قولنا نابغة ذبيان من وحش وجرة موشي أكارعه طاو المصير كسيف الصيق للفرد قوله تعالى لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون ذكر في هذه الآية الكريمة أن الأنداد التي كانوا يعبدونها في الدنيا تضل عنهم يوم القيامة وينقطع ما كان بينهم وبينها من الصلات في الدنيا وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جدا كقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقوله كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وقوله إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقوله أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون وقوله هنا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم الآية. قوله تعالى وجعل الليل سكنا أي مظلما ساجيا ليسكن فيه الخلق فيستريحوا من تعب الكد بالنهار كما بينه قوله تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه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 جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله الآية. وقوله لتسكنوا فيه يعني الليل، ولتبتغو من فضله يعني بالنهار. ومن آياته الليل والنهار الآية قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلومات البر والبحر الآية. ظاهر هذه الآية الكريمة أن حكمة خلق النجوم. هي الاحتداء بها فقط كقوله وبالنجم هم يحتدون ولكنه تعالى بين في غير هذا الموضع أن لها حكمتين أخرين غير الاحتداء بها وهما تزيين السماء الدنيا ورجم الشياطين بها كقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين الآية وقوله انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملاء الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم قوله تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر الآية لم يبين هنا كيفية إنشائهم من نفس واحدة ولكنه بين في مواضع أخر أن كيفيته أنه خلق من تلك النفس الواحدة التي هي آدم وزوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الآية قوله تعالى لا تدركه الأبصار الآية أشار في مواضع أخر إلى أن نفي الإدراك المذكور هنا لا يقتضي نفي مطلق الرؤية كقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه وهو كذلك قوله تعالى وليقولوا درست الآية يعني ليزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعلم هذا القرآن بالدرس والتعليم من غيره من أهل الكتاب كما زعم كفار مكة أنه صلى الله عليه وسلم تعلم هذا القرآن من جبر ويسار وكان غلامين نصرانيين بمكة وقد أوضح الله تعالى بطلان افترائهم هذا في آيات كثيرة كقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر ومعنى يؤثر يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره في زعمهم الباطل وقوله وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلم وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعصيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الآية إلى غير ذلك من الآيات وفي قوله درست ثلاث قراءات سبعيات قرأه ابن كثير وأبو عمر دارست بآلف بعد الدال مع إسكان السين وفتح التاء مع المفاعلة بمعنى دارست أهل الكتاب ودارسوك حتى حصلت هذا العلم وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر درست بإسقاط الألف مع اسكان السين وفتح التاء أيضا بمعنى درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلمته منهم وقرأه ابن عامر درست بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها تاء التعنيث والفاعل ضمير عائد إلى الآيات المذكورة في قوله وكذلك نصرف الآيات قال القرطبي وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر أن المعنى ولألا يقول انقطعت وامحت وليس يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بغيرها انتهى وقال القرطبي وليقول درست ألواب للعطف على مضمر أي نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درست وقيل وليقول درست صرفناها قال مقيده عفو الله عنه ومعناهما آيل إلى شيء واحد ويشهد له القرآن في آيات كثيرة دالة على أنه يبين الحق واضحا في هذا الكتاب ليهدي به قوما ويجعله حجة على آخرين كقوله لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللد وقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء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 فالأشقياء يقولون تعلمته من البشر بالدراسة وأهل العلم والسعادة يعلمون أنه الحق الذي لا شك فيه أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته